غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين؟ قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع وخفية تدعونه تضرع وخفية لإن جاءنا من هذه لنكونن من الشاكرين.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 قُلْ أَنَدِعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ على أَعْقَابِنَا وَنُرَدُّ على أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهِ كَالَّذِ اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدِعُونَهُ إِلَى الْهُدَأْتِنَا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 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ول يكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما آفل قال لا أحب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 افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان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 تَدُونَ وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلن هدينا ونوحا هدينا من قابيل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 أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه آجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوح إليه شيئا ولم يوح إليه شيئا وَمَنْقَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ولو ترىذالمون في غمارات الموت والملائكة تبسط أيديهم والملائكة تبسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذابلهم بما كنتم تقولون على الله غَيْرَ الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمون فرعان كما خلقناك ولا مرة وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون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 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو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 وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون